الروم في أَدَنَ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح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 وَإِنَّكَ لَفِي رَمِيٍّ مِنَ النَّاسِ بِالْقَائِرِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُوُّ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَاتِهِ يُحْبَرُونَ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 وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يُخْرِجُ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها فكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من طراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تتشرون ومن آياته أن خلق لكم من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 ومن آياته يريكم البرق خوفه وطمعه وينزل وينزل من السماء ما أن فيحيبه الأرض فيحيبه الأرض بعد موتها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 شركاء فيما رزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.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 ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجهدوا الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من بل يربو في أموال الناس فلا يربوا فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.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 سبحانه وتعالى عن ما يشترون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتقو وليتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فنتقمنا فنتقمنا من الذين أجرموا وكان حكم قَالَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْصُطُهُ فِي السَّمَاءِ فَيَبْصُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفَةً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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحبة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 وفي صلته في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة